ادى الامانه بلغ الرساله ونصح للامه فكشف الله به الامه وتركنا على محجه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا ذلك اللهم اجزه عنا افضل ما جزيت به نبيا عن امته ورسولا عن دعوته ورسالته وصل اللهم وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على برده واهتدى بهديه واستنب بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين اما بعد نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على الخير والطاعه وان يجمعنا في الاخره في الفردوس اخوانا على سرر متقابلين إن ربنا ولي ذلك والقجمع وبعد ايها الأحبة الكرام فهذا مجلس من مجالس التي نقرأ فيها في هذا الكتاب المبارك كتاب أدب السلف في التعامل مع الناس وهذا المجلس المجلس الحادي عشر وعنوانه المؤلف حفظه الله بالأدى الجديد الذي تأدب وتخلق به سلفنا رضي الله عنهم ونسأل الله أن يجمعنا به في الجنة بقوله يحفظون السر أي أن سلفنا كما قلنا قررنا قبل ذلك أن الصف المقدم منهم هم أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم ومن أراد أن يحشر في زمرتهم وأن يلقاهم عند حوض النبي صلى الله عليه وسلم وفي الجنة فعليه أن يكون على مثل ما كانوا عليه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صفة الفرق الناديه قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم وأصحابي نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله قال يحفظون السر أي من أراد أن يكون على دربهم وأن يحشر في زمرتهم فليتخلق بأخلاقهم وليتأذب بأذبهم ومن هذه الآذاب وتلك اخلاق انهم يحفظون السر قال فان من قبل من الناس ام يودع سر اخيه عنده فلما امنته سمحت له ان يتكلم ويترك سره عندك قال فان من قبل من الناس كان بوسعك قبل ان يتكلم لا لا تتكلم تخشى من نفسك ان انت لا تصون هذه الامان قال فان من قبل من الناس ان يودع سر اخيه عنده طالما إن انت قبلت وسمعت قال فقد اعطى اخاه عهدا عهد السر له علاقه بالعهود نعم وله علاقه بالامانه والعهد اما ليكون في الوفاء وإنا وإما أن يكون فيه الجو والنقط وإيه الأمانة إما أن تحفظ وإما أن تلحق بها الخيانة نسأل الله السلام والعفو والعافية قال فإن من قبل من الناس الأمر خطير قال فإن من قبل من الناس أن يودع سر أخيه عنده فقد أعطى أخاه عهدا بألا يفشيه للناس، فوجب فوجب عليه الوفاء بعهده. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا أي كان مسؤولا عند الله عن حفظه والوفاء به. يوم القيامة يسأل الإنسان عن العهود التي قطعها على نفسه. فيرى المسلمون ان من هذه العهود التي يسال عنها الانسان حفظه لسر اخيه قال اي كان مسؤولا عند الله عن حفظه والوفاء به قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلي بالك إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي امانه أنا أول مرة أقرأ معنا وشرح هذا الحديث وكنت كلما سمعت الحديث يقع في ذهني أن المجالس بالامانه هذا معلوم وأنه اذا حدث الرجل الرجل بالحديث ثم التفت كان في ذهني إن التفت يعني معناها انصرف خلاص انفض المجلس لكن لها معنى آخر خلاص إذا اللي وقع في ذهني قبل ذلك ان الرجل اذا كلم الرجل التفت يعني انصرف لان كلمه التفت جاءت كثيرا في الاحاديث إن النبي الصلاة التفت من الصلاة إن انتهى من الصلاة إذا قام الرجل مع الإمام حتى ينصرف أو حتى يلتفت يعني ينصرف من الصلاة أو ينصرف من المكان إلى آخره لكن له معنى دقيق قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة قال هذا المعنى الذي أريد أن أذكره قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حديث السر حكمه حكم الامانه فلا يجوز إضاعتها بإشاعته قال ابن رسمان رحمه الله لأن التفاته إعلام لمن يحدثه أنه يخاف أن يسمع حديثه أحد يعني هو بيكلمه التفت في حد بيسمع لأن ممكن مش ممكن ده كثير جدا جدا الاخ بعد ما ينشر ويزيع الكلام <تصفيق> انت يعني المجالس بان كيف نقلت هذا الكلام وكيف قلت لفلان وافسدت لانك نقلت كذا وكذا قال انت ما ليش ان ده سر هو كان المفترض ان هو يقدم دا الكلام دا ما حدث يعرفه غيرك دا الكلام دا أو الواحد يعرفه دا الكلام دا سر هو أتقول الكلام دا لازم هذه المقدمات الطويلة تعودناها لا قال مجرد من هو وهو بيحدثه يلتفت كأنه قال لو اعلم أنني اخذ عليك العهد الان أن لا يسمع هذا الكلام غيرك إلا بعد ما تستحل ينفع أقول لك اذا كان الامر على هذا فحدث ولا حرج اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت يعني في اثناء الكلام فهي ايه ها هذا كلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فيمان قال ابن رسلان رحمه الله لان التفاته اعلام كانه قلب لسانه لان التفاته اعلام لمن يحدثه انه يخاف ان يسمع حديثه احد وأنه قد خصه بسر طلب يلتفت حد سامع ولا لا يبقى هو بيكلمك كلام ليس للايه للنشر ولا للاذاعه قال وأنه قد خصه بالسر فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني فبدل ما يصرح ويقول له اكتم هذا لا تذيع هذا الكلام قام مقام هذا الكلام وهذه الكلمة اكتم هذا عني إنه مجرد ان هو مجرد نوع ايه التفت قال فكان الالتفات قائما مقام اكتم هذا عني اي خذه عني واكتمه هو عندك أمان شوف فهم العلماء لي الحديث وحفظ السر دليل رجولة المرء وقوة شخصيته ومتانة خلقه دليل انه هو قادر يتحكم في نفسه مش الكلام بيجره والكلام الكلام يجيب بعضه من غير ضابط ولا رابط لا هذا دليل على قوة شخصيته على متانة اخلاقي على رجولته طب ما اللي بتكلم هذا ضعف هذا ضعف هذا خلل قال وحفظ السر دليل رجولة المرء وقوة شخصيته ومتانة خلقه قال وقد قال أحمد ابن عطاء ابن أحمد رحمه الله ليس كل من يصلح للمجالسة كل الناس اللي ينفع تجلس معهم يصلح للمؤانسة يعني يكون قريب مصطفى قال وليس كل من يصلح للمؤانسة يؤتمن على الأسرار قال, قال وقيل لأعرابي كيف كتمانك للسر؟ قال ما قلبي له إلا قبل قبل يعني هذا السر يخرج إمتى؟ يوم تبلى السرائف يوم القيامه قال ولقد كان حفظ السر خلقا بارزا من أخلاق السلف رحمه الله وعادة حميدة من أجمل عاداتهم قال روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه حين تأيمت بنته حفصة أي صارت بلا زواج وكان زوجها قد توفيا قال يعني عمر رضي الله عنه لقيت عثمان ابن عفان رضي الله عنه فعرضت عليه حفصة لا بأس أن يعرض الرجل ابنته أو موليته على الرجل الصالح قال فعرضت عليه يعني على عثمان حفصة فقلت إن شئت أن تحتك حفصة بنت عمر قال يعني عثمان سانظر في امري فلبثت لياليا ثم لقي لي فقال يعني عثمان رضي الله عنه قد بدا لي ألا اتزوج يومي هذا هذه الليالي يعني غير مناسب بالنسبه لي ان لم اتزوج قال فلقيت ابا بكر الصديق من المتكلم عمر رضي الله عنه فلقيت ابا بكر الصديق رضي الله عنه فقلت ان شئت ان تحتك حفصه بنت عمر فصمت ابو بكر رضي الله عنه فلم يرجع الي شيئا ما الشيء انظر في امري او لا, لا حاجه لي في الزواج سكت اذن ابو بكر رضي الله عنه هناك شيء اسكته خشي ان تكلم انه يقع في شيء معين قال فلم يرجع الي شيئا فكنت عليه اوجد مني على عثمان اي اكثر غضبا وتالما فلبثت لياليا ثم خطبها النبي صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه خلاص بقى عمر رضي الله عنه الامر عده خلاص يفهم زي ما يفهم مش مشكله لا ما على مثل هذا تقوم الأخوة الأخوة تقوم على الشفافية والصراحة والصدق والتصافي قال فانكحتها إياه يعني أنكحها حفصة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم قال فلقيني أبو بكر فقال لعلك وجدت علي اي غضبت حين عرضت علي حين عرضت عليك حفصة او حين عرضت علي حفصه فلم ارجع اليك شيئا فقلت نعم شوف الاجابه ايضا عمر رضي الله عنه يقول لا ازاي يكون في صدري ازاي واحنا واحنا وفي في صدره لا نعم نعم قال لعلك وجدت علي في نفسك إذ عرضت علي أو حين عرضت علي حفصة فلن أرجع إليك بشيء قال فقلت نعم قال فإنه لم يمنعني ان ارجع إليك فيما عرضت علي إلا اني كنت علمت طبعا أكثر الناس معرفة بالشيء الذي يلبح له أو يفكر حتى في رسول الله من أبو بكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سعيد رضي الله أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله هو المخير في حديث إن الله خير عبدا الحديث قال فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما عرضت علي الا اني كنت علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها امام جمع من الصحابه ما فعلت حفصه لان مات زوجها تزودت ولا لم تتزوج قال امام الكل لكن فهم منها ابو بكر رضي الله عنه ما لم يفهمه غيره قال <تصفيق> فانه لم يمنعني ان ارجع اليك فيما وقع علي الا اني كنت علمت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها فلم اكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ان الرسول ما تكلم مع ابو بكر في هذا الامر ولا اكتفت في اثناء الكلام دا مجرد ان ان الرسول تكلم بهذا الكلام في مجلس عام وعلم أبو بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد شيئا خلاص أصبح الأمر إيه؟ سر امام قال فلم أكن لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيادة على كده عشان خلاص تصفو العلاقة تماما قال ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم لقبلتها حفصة أم من أمهات المؤمنين ابنة الفاروق ولو تركها رسول الله قبلتها قال المؤلف حفظه الله ولم تقتصر فضيله حفظ السر على الرجال من السلف بل شملت النساء والاطفال الاطفال كانوا إيه؟ بيعملوا ايه بيحفظوا السر الكلام عن حفظ ايه بأسرار. قال عن انس رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا صلى الله عليه وسلم فبعثني إلى حاجة رحت كذا أو وزي كذا قال فأبطأت على أمي أخرت قال فلما جئت قالت ما حبسك أخرت ليه قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجتك قلت إنها سر ده سر من اللي بيتكلم اللي قال كنت ألعب معه الغلماء قال قلت إنها سر الأم بقى المربية ده في حاجة تخبيها على أمك ده امك خلاص كان ما أحدش ايه <تصفيق> عارف طبعا ايه هذا على خلاف من حال كثير من الامهات تعرفين عارفين حديث ام زرع جارية ابي زرع فما جارية ابي زرع لا تبث حديثنا الاصل عند النساء ايه <تصفيق> ومع ذلك قالت ايه اذا فلا تفشي ايه سر رسول الله تربيا قالت لا تحبثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم احدا حتى ولو أمه حتى ولو أمه قال لقد رأت أم أنس ابنها حريصا على حفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فعززت هذا الحرص فيه إذ طلبت منه انت كده صح اثبت على ذلك قالت ألا يخبر بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا ولم يدفعها حب الاطلاع طبعا هو بيكون زيت شوية عند النساء حب اللي الاطلاع قال ولم يدفعها حب الاطلاع إلى استدراج ابنها الصغير لتعرف ذلك السر الذي طواه عنها وهذه هي تربية الإسلام وهذا هو المستوى الرفيع الذي رفعت يعني تربية الإسلام رفعت إليه الإنسان رجلاً كان أو امراه أو طفلاً مثال الأولان مثال عمر رضي الله عنه أبو بكر رضي الله عنه غثمان المثال الثاني في امرأة تربي على حفظ السر في غلام تربى على ذلك قال وهذه هي تربية الإسلام وهذا هو المستوى الرفيع الذي رفعت إليه الإنسان رجلاً كان أو امرأة أو طفلاً قال ومن الأسرار التي يجب حفظها. وعدم افشائها ما يكون بين الرجل وامراته فهو اولا حق المرأة في عدم افشاء ما يكون منها لزوجها وهو ثانيا حق الآداب الإسلامية العامة التي توصي بستر مثل هذه الأمور يعني اللي بيتكلم في مثل هذه بعيد عن الآداب بعيد عن الحياة قال و. ايضا قبل ذلك هو ايه جار على حق المرأة حق هذه المرأة ان إيه؟ لا يكشف سرها قال فالمرء مستأمن عليها من جهتين جهة الآداب الإسلامية المفروض ان يكون عنده شيء من الحياء ويأتزم باداب الإسلام وجهة صاحب الحق الخاص اللي هو هنا الزوجة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها قال وحكم المرأة في هذا مثل حكم الرجل يحرم عليه ايضا أنها تتكلم بمثل هذا الكلام فالنصوص الإسلامية لها صفة العموم ما لم يكن الأمر من خصائص أحدهما وللعلاقات الزوجية في نظر الإسلام قداسة فما يضمه البيت من شؤون العشرة بين الرجل والمرأة يجب أن يطوى في أستار مسبلة قال فلا يطلع فلا يطلع عليه أحد مهما قربا قال والسفهاء من العامة يثرثرون بما يقع بينهم وبين أهلهم من الأمور وهذه وقاحة حرمها الله تعالى قال ومن معاني الأمانة أن تحفظ حقوق المجالس التي تشارك فيها فلا تدع لسانك يفشي أسرارها ويسرد اخبارها إذا لم تكن لك مصلحة شرعية أو اذن من الذي قال انت تتكلم وتتكلم أيضا لمصلحة فالاولى أولى سكت قال فكم من حبال تقطعت؟ ومصالح تعطلت لاستهانة بعض الناس بأمانة المجلس ما فيش فرق بينه وبين الكلام القاصل والكلام العام واللي اللي التفت واللي ما التفتش قاعد يتكلم بكل ما إيه؟ ما يسمع قال وذكرهم ما يدور فيه من كلام منسوبا إلى قائله أو غير منسوب أو حتى لو قالت سمعت هذا أيضا قد يعد من الاساءه قال وحرمات المجالس تسان ما دام الذي يجري فيها مضبوطا بقوانين الأدب وشرائع الدين وإلا فليست لها حرمة في مجالس معينة مثلا بيكون الكلام الدائر فيها علشان يمكر بفلان أو يطعن في فلان أو كذا أو كذا فما تقولش بقى شبابة اسرار والمجالس لا لن أجب عليك أن تحذر فلان من الشر الذي يحاك به قال وعلى كل مسلم شهد مجلسا يمكر فيه المجرمون بغيرهم ليلحقوا به الأذى أن يسارع إلى الحيلولة دون الفساد جهد طاقته إلى هنا انتهى الكلام عن هذا الأدب نكتفي بهذا القدر إن شاء الله نتكلم عن غير من الأداء فيما يستقبل من الأيام نسأل الله أن يجمعنا على الخير وبالخير وأن يجمعنا في الاخره إخوانا على سرور المتقابلين أقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله إلا, إلا, الا أن نستغفرك ونتوب اليك